بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على خير من صلى وصلى وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله أقف وقفه يسيرة إلى محبي الأغاني إلى من يسمعون للمطربين والمطربات والله أحبتي في الله الذي لا إله إلا هو أن هذا القلب الذي خلقه ربي سبحانه وتعالى لا يسعد ولا يطمئن إلا بذكره جل وعلا والله ما طابت الدنيا إلا بذكره وما طابت الآخرة إلا بعفوه وما طابت الجنة إلا برؤيته من خلق قلبي وقلبك يا عبد الله وأنت يا أمة الله من خلق هذه القلوب خلقها ربي سبحانه وتعالى ويعلم أنها لا تسعد إلا بذكره جل وعلا يقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب نعم حبيتي في الله هذا القلب لا يطمئن إلا بذكر الله سبحانه وتعالى كم من من يعاني من هموم الغموم بسبب إدمانه وسماع لتلك الأغاني والله الذي لا إله إلا هو جاء في الأثر من عاش على شيء مات عليه كم من شبابنا يعانون كم من الشباب والله وإن ربي يسألني عن هذا الكلام والله شباب كثير جدا والله بعضهم يكلمني شخصيا وبعض الآخرة يرسلني عبر الواتساب عبر تويتر والله إنهم يشتكون من الأغاني وبعضهم يقول يقول يا شيخ ودي أصلي ما أقدر